يعني ما عندكش حتة الاحساس بالنفس دي فكريم مش بخيل الامر الثاني الحلم عشان كده أول حاجة قال إيه وعباد الرحمن الذين خب بالك عباد الرحمن مش قاعدين في بيضهم ها وبيمشون فين على الأرض ما بيترشوا الهواء ولا بيمشوا على المية ها يمشون عليه على الأرض إيه بقى هونا مشي أرضي اتهدي معاركي أدي بيمشوا زي خلق الله ثم أفيدوا من حيثه أفض الناس طبتوا إليك وأنا من المسلمين زي زي الناس حلو كده قال لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء قال لك هنا كأنه بيقول هم كده عندهم أخلاق ولا ما عندهمش عندهم أخلاق بس, بس لازم ابتلاء هم كده بيمشين ايه في حالك هو زي ما الواحد يقول لك أنا ماشي حالي قال لك ماشي في حالك دي بس مين قالك ان انت كده كويس لازم اختبار ايه بقى واذا خاطبهم الجاهلون انت بتغض بصرك ما بتكلمش حد انت ماشي جنب الحيط انت في حالك انت زي الفل فكل الناس تقول راجل تمام ودغري لكن مين قالك ان انت كويس تتحط في امتحان واحد يشتمك واحد يعلي صوته عليك واحد يديك كتف واحد يعني يتعامل معك بأسلوب سيء تعمل ايه واذا خاطبهم الجاهلون يبدوش الاساء بالاساء يقولوش انت مش فاهم فاهمت يقولوش بقى بقولك ايه لا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ايه اللي بيخليهم كده عندهم الاخلال العالية دي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لما صلحوا حالهم مع ربنا صلح الله أحوالهم مع الناس طيب خد المعاني دي إزاي تبقى كده إزاي تبقى عندك الحلم ده إزاي تبقى عندك النفسية العالية قوي دي بص الاختبارات اللي بيضعها لنا القرآن واحد مراته استفزته قال لها يا بنت الحلال ما سيرة في الموضوع الفلاني لقاها بس مباشر بس مباشر كل الدنيا عرفت مش انا قلت ما تقوليش ايه المطلوب المطلوب تعمل معها ايه النبي قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلى فان اردت ان تقيمه كسرت احنا بداخدها بدحك ونقوم بقول شفت الستات ايوة كده فاستمع بها في دارها تعش بها المرأة عاطفية المرأة كذا كنت بصلح ما بين اخ واخت من يومين ثلاثة فالبنت قالت ايه انا جابت كله بقى قلت يا سلام كلام زي الشهد قدام جوزها قالت انا عقلي صغير وانا ضعيفة وانا جابت اللي بتاع كلها ورغم كده بتستأسد يعني يعني انا فيها في كل الكلام ده بس هو هو هو بس قلت لها بس خليك على الاولانين دول بس زي الفل دول دول نصلح بهم البيت غل غلبانة وتطب عليها يا ابن الحلال اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليسيم انما بقى هي ايه تقفلوا يقول لي معاملة الند كلمة بكلمة بتاع بتضيع الدنيا داريها تعيش بها تبطب عليها شوف الموقف القرآني النبي النبي صلى الله عليه وسلم ام من امهات المؤمنين ام من امهات المؤمنين خير النساء خير النساء مين عايشة وحافظة ايه اللي بيحصل النبي قال لها خلاص ما تتكلميش في الموضوع الفلاني ايه الموضوع الفلاني كانوا بيقعد عند زينب وييجي هم غيرانين من زينب طب خلاص كل واحدة منكو اول ما تخش عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها ايه ده ريحتك مش حلوة ابدا ايه ده رائحة مغافير يقول انا اعملتش حاجة ده بنوة العسل لا لا لا يخطوح شاوي فالنبي صلى الله عليه وسلم بصوا عشره هنا بالمعروف كده خلاص فحرم العسل على نفسه وقال خلاص لا تتكلميش مش هنعمل الكلام ده خالص وما تجيب السيرة انا حر لما تحرم ما عحل الله لك تبتغي مرضة أزواجك بص باع الحد وإذ أصر النبي قال لها ما تتكلميش إلى بعض أزواجه قرأت <تصفيق> القرآن قال لها ما تتكلميش <تصفيق> قال ليه فلما نبأت ده <تصفيق> قال لها قالوا خلالنساء خلال يضربوني <تصفيق> لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء فقالت لك أنا ملك نازل وما عليا ومش هقول والله كده ثلاث تربع ثلاث تربع في العيلة تقول لي هقول لك بس هي أيلالي ما تقوليش لحد والله العظيم كده بس أنا قلت لازم أقول لك عشان تبقى أخب بالك أصل حصل وجره كده بس ما تجيبش سيرة لحد ده كده على طول عند النساء كلهم اضغط بس كده ضغطتين انت وراكي حاجة والله لانت قيلة ما أنا كنتش عايز أقول لك أسلو حصل وحصل وحصل وحصل وحصل يا ليلتنا هو كده إذ أصر النبي في صورة في برسعيد إيه إنت هتعمل إيه ما خافش إحنا في أمان مش طلعين المسجد قال لي وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله ربنا قال له حصل كده جبريل نزل قال الموقع كلها والواقع كلها فلما نبقت به واظهره الله عليه بص النبي بقى ادي الحلم ادي بقى حسن المعاشرة عمل ايه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه واعرض عن بعض ادي حسن الخلق كان ممكن يعمل لها ايه ويقدبها وراجل وسيد البشر فيقول انا اقول لك ما انت ما تنفعيش كذا يقدمها بقى اي طريقة انما عمل لها ايه عرف بعضه قال كذا وكذا وما جملش بقى الموضوع ما قال لها شبقى ايه وانتي قعدت مع حفصة وحصل بينكم وبينكم وده حصل كذا وكلمتي فلان وعملتي علان وسلي في رجالة كده يمسكها بقى يعمل لها تحقيق ولا امن الدولة حاجة بقى كده يجبع في الاخر استعذيب واضطهاد وقهر هي يا ست خلاص فقال لها كلمة تنوس عرف بعضه وعرض عن بعض بص هي قالت من أنبأ كهذا ايه ده تلاقي حفصة اللي قالت لك لا لا لا, لا حفصة. تلاقي عايشة اللي قالت لك كل واحدة كده قال انت نسيتي نبأني العليم الخبير الشاهد هنا ايه حلم النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يجي يشد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عايز يضرب عنقه يقول له لا لا لا ما تعملش كده واحد يقول له كذا ادعى على الكفار يقول له انما بعثتم اه اني لم ابعث لعانة انما بعثت رحمة يبقى اصول الاخلاق كرم وحلم في التعامل مع الناس عشان ده لي يوصلك الى اعلى الاخلاق قال الله عشان تجي احنا مش خدنا دايما تحليل القرآن كده فاكرين الاستقامة بتاعت البرع انا عايز اجيب اصول الاخلاق من القرآن حد يجيب لي أعلى آية بتتكلم على الأخلاق في القرآن كله سهلا بقى أيها دي وإنك لعلى خلق عظيم بص إنك إن لعلى اللام دي اللي وقع في للتأكيد لعلى وقال له إنك لخلوق قال له إنك لعلى خلق عظيم أنت فوق الخلق العظيم يعني لو خلق العظيم ده جبل أنت فوقين مهيمن على كل الأخلاق الحسنة طب فين بقى الأخلاق الحسنة دي طب إرأوا سورة القلم أطلع لك الأخلاق الحسنة بس بالعكس إيه رمعين ربنا النون والقلم يوم يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرم غير ممنون وإنك العلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين فلا تطع عد بقى. فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ اثنين وَلَا تُتَعْ كُلَّ حَلَّاف حَلَّاف مَهِين هَمَّذ مَشَّاء من أبينا للخير مَعْتَدٍ أَثِيم عُطُل بعد ذلك يا زنيم استباك من الزنيم خلينا في العشرة عشر حاجات اعمل عكسهم تبقى على خلق كما على خلق طيب تبقى على هدي محمد صلى الله عليه وسلم تجيب العشرة نقولهم تاني لا تطع المكذبين تبقى انت هو مكذب كاذب ومكذب يبقى انت اول حاجة الصدق حلو ود لو تدهن فيدهنون التلون عكسها الاستقامة عكسها ان انت